أحب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ونسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أذراك من العقبة فاكتح أو إطعام في يوم دي مصرب يتيما ذا مقربا أو مسكينا ذا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا صدق الله